بدأت القصة عندما جلست على احدى مقاهي المهندسين كما جرت العادة منذ أن وصلت للثانوية العامة مع الأصدقاء وهو أمر روتيني يحدث كل يوم ولكن ذلك اليوم كان مختلفا لأني قبلت وقتها أحد الأصدقاء من المدرسة لم أكن قد رأيته منذ سنوات طويلة كان ذلك الصديق يشبه البططسايا فكان جسمه شبه دائري ممتلئاً بالدهون من كل جانب بالإضافة إلى قصر قامته، مما جعل البعض يلقبه بالبطتصاية، ولكن ذلك الصديق في هذا اليوم كان نحيفا مثل لعبي الجنباز، فتغيرت ملامح وجهه وشكله، بل حتى ملابسه. ورغم أن المقابلة لم تستمر لدقائق، وأنني حتى لم أجد وقتاً لاثني على نجاحه المفاجئ من صدمتي وعدم قدرتي على استيعاب ما حدث له، ولصدفة غريبة تحول هذا الأسبوع لمجموعة من صدمات أشبه باللكمات في حلبة ملاكمة فقبل ذلك اليوم كنت قد رأيت صديقة أخرى من زملاء الكفاح في الدخ في أحد الأفراح وقد فقدت وزنها بشكل كبير حتى أن أغلب من في الفرح لم يعرفوها ثم جاءت نهاية الأسبوع لأرى صديقا آخر على فيسبوك يضع صورة لنفسه قبل وبعد Before and After صدمت الجميع فكانت أشبه بصور إعلانات أدوية التخصيص المضروبة على قنوات النصابة الغريب أنني لم أسأل أحدا من هؤلاء الثلاثة كيف نجح في فقدان هذا الوزن الكبير لكن ما دار في بالي وقتها لماذا نجح وأنا فشلت؟ هل يمتلكون شيئا أنا لا أمتلكه؟ هل أنا فاشل؟ كانت تلك الأسئلة هي صاحبة الحصم في قرار الجاد بأن أبدأ الرجيم وأن أضع خطة زمنية محددة مثل خطة الحكومة الخمسية طويلة المدى لمحاربة الفقر والفساد والبطالة كان التحدي مختلفا هذه المرة فلم أتخذ قراري لأني سمعت كلمة من صديق أزعجتني أو لأنني نظرت في المرآة فشعرت بازدياد وزني أو غيرها من الأمثلة التي تجعل الضمير يصح فجأة ثم ينام سريعا كان قراراً أشبه بقرارات العمر كمن يراهن بكل ما يمتلك في البورصة فهو قرار مصيري مليء بالتحديات فأنا أتحدى نفسي الأمارة بالسوء التي لا تفعل شيئاً سوى إشباع غرائزها أتحدى عمراً قضيته أسمع ما يضيقني من كلام الناس ولا أستطيع معاجهته أتحدى شكل الذي طالما كان نقطة ضعفي في كل خطوة في حياتي أتحدى إحساسي الدائم بالعجز والفشل في الوصول لأي هدف في حياتي أن أثبت لنفسي أنني قادر على تحقيق المعجزات فإذا كانت الإحصائيات تثبت أن 5% فقط هم من ينجحون في فقدان وزنهم فلماذا لا أكون واحدا منهم؟ أتحدى شماعات الفشل الملقاة على الجينات الوراثية لأبي وجدي وأسرتي أواجه الأمراض التي طالت عائلتي فلم يستطيعوا مقاومتها فأنا قادر على ذلك تصحيح أخطاء ارتكبها أهلي في حق أنفسهم لا أكررها انا من بعدهم أن أثبت لكل من قال يوماً إن الله خلقني هكذا وبالتطبيق الفعلي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أن أثبت أن متع الدنيا ما هي إلا متع وقتية تختفي بعض لحظات ولا يبقى سوى عملك ونجاحك وما أنجزته لنفسك ولهذا في يوم الحادي والعشرين من سبتمبر عام 2013 قررت أن أتخذ قراراً تاريخياً بأن أبدأ رحلة طويلة المدى مع الرجيم لا تقوم على رغبات دنيوية بسيطة مثل البحث عن مظهر أنيق أو صحة جيدة إنما التحدي مع نفسي بأنني قادر على السيطرة والنجاح وتحقيق ما أريد ثورة شعبية جارفة على كل الأخطاء التي ارتكبتها نفسي في الماضي من جرائم إبادة لجسمي وتدمير لصحتي وشكلي ورغم أن الأمر في البداية كان طبيعياً لاغلب من حولي من أهلي وأصدقائي فليست تلك المرة الأولى التي يسمعونني فيها أتخذ مثل هذا القرار هو أقول لهم المراد بقى غير كل مرة فكان التحدي أكثر قوة وصعوبة لأني سأكون وحيداً في بداية رحلتي حتى أثبت لمن حولي أن الأمر ليس ككل مرة إنما هو قرار تحديد المصير وإثبات نظرية عدم الفشل وتأكيد على أنني لست أقل ممن سبقوني في التخلص من وزنهم فهم لم يمتلكوا مهارة خاصة أوهبة إلهية إنما امتلكوا فقط العزيمة والإرادة واثبتت لي الايام بعدها أنهما داخل كل انسان لكنه لا يعرف كيف يكتشفهما ويستخدمهما فابحث عنهما عزيزي القارئ وبالتاكيد لن تفشل كلام الناس لا بيقدم ولا يؤخر يصاحب الرجيم دائما مجموعة من الحوارات وكلام الناس الذي لا يفيد بشيء ولان الرجيم اصبح قضيه قوميه تلك الايام يتحدث فيها الجميع أصبح الجميع بيفتي وكأنه خبير حاصل على جائزة نوبل في التغذية هو الأسوأ من ذلك من حاول أن يبدأوا الرجيم ثم فشلوا سواء كانوا أصحاب أوزان ثقيلة او عايزين نزلوا كرش صغير فتبدأ تلك المجموعات المحبطة بإطلاق حالة من الإحباط العام على كل من يحيطها خاصة عندما يقرر أحدهم أن يبدأ الرجيم فأتذكر مثلا عندما اتخذت قراري بأن أبدأ الرجيم وهو القرار رقم 13 من النوع نفسه كانت ردود فعل الناس هي أفضل سبب ممكن يخليك توقف الرجيم وتدخن تاني وانت ضميرك مرتاح فكان من تلك التعليقات خط قرار انك هتعمل رجيم عايز إيه يعني؟ ما أنت بتقول كده على طول إيه الجديد؟ يا راجل كبر مخك إيه؟ ما لكست؟ أما أصدقاؤك الذين شاركوك المشكلة نفسها في التخل فتكون تعليقاتهم مثل رجيم إيه كلام فرغ إيه؟ أنا دايق نفسي ليه؟ الرجيم ده مشروع فاشل يا عمم إحنا بنقول كده على طول وما بنعملش حاجة بينما أتذكر أحد الأصدقاء فزع من القرار حتى إنه كاد يتركني ويرحل قائلا رجيم؟ إحنا من إمتى بنعمل حاجة دي؟ ثم عندما هدأ قليلاً حاول إقناعي بالعزوف عن القرار قائلا انت مشتخين انت طبيعة جسمك كده لو خصيت هيبقى شكلك وحش غير ان هؤلاء الناس تغيرت تعليقاتهم الى العكس تماما بعد ذلك فبعد ان ظهرت بدايات يمكن ان توصف بانها ناجحة في تغيير شكل الجسم بدأ شكل التعليقات يختلف ايه ده ده باي انه هيعملها ولا ايه وتطورت التعليقات لتكون مثل عايش يا بطل بس ما تنساش انا اللي شجعتك الاول وتظهر مجموعات أخرى تحاول أن تنقض على إنجازك فييجي واحد يقول لك فاكر لما قلت لك اشرب ميا كتير شفت ياصطة فرقت معك إزاي؟ وتستمر موجات التعليقات غير المفيدة ومعها يستمر المحبطون في نشاطهم فتجد من يأتي إليك بعد أن أنقصت عشرين كيلو ويقول لك إيه ده؟ ملك فشولت كده ليه؟ وهو في نفس ذات اللحظة نفس الشخص الذي ستقابله وأنت في قمة مجدك في الأكل والتخط ويقول لك ما شاء الله انت خسيت أوي هذا عزيز القارئ لا يجعلنا ننسى شريحة الأصدقاء بتوع هيروح الجيم يوم ويرايح عشرة الذين يظهرون فجأة وكأنهم أصبحوا خبراء في عالم اللياقة البدنية فيلقط انك بدأت تخس ويلقي عليك مجموعة من نصائحه العميقة منتقدا أداءك في الرجيم بسبب وبدون سبب ويطلع عين لجبوك وأفضل طريقة للتعامل مع هذه النوعية هي التعامل ببرود وتخذها على أدعى له في النهاية أيها القارئ الجليل عليك أن تعلم أن كلام الناس ليس مقياساً للشيء ولا معيارا للنجاح فهو مصدر سعادة أحياناً وشديد القسوة في أغلب الأحيان فكلام الناس لبي أدم ولا يأخر كما يقول سلطان الطرب جورج الأسبوع كم مرة خدتك الحماسة والجلالة وقلت النفسك كفاية كده بقى أنا هفضل تخين لحد إمتى أنا تخينت قوي ولازم أخس رحت بمنتهى القوة ولنابوليون بونابارت في عزه خدت قرار أنك تعمل رجيم وبدأت في أسبوعك الأول ونجحت نجاح ساحق ونزلت لك بتاع خمسة أو ستة كيلو فشعرت انك بدأت تسير على الطريق الصحيح وحصيت نفس إحساس أبوتريكا بعد ما جاب جون البطولة في الصفة قسي. وبعدين كملت على الأسبوع الثاني وابتدت الدايق من نظام الأكل القاسي وبدأ يوحشك أكل الشارع الجميل لكنك بمنتهى القوة والصلابة قلت لنفسك لا وألف لأ مش هضعفتين وتذكرت إنجازك الساحق في النزول أكثر من خمسة كيلو في أسبوع واحد وتأتي نهاية الأسبوع وتجد نفسك قد انخفض معدل نجاحك ونقصت كيلو فقط وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية وتبدأ رحلة منحدر الصعود تشعر فجأة بخيبة أمل ساحقة أثناء وقوفك على الميزان مع احساس بالضيق في التنفس وعدم القدرة على التعبير عما في داخلك مع مزيج حاد من التغيرات المزاجية التي تنتهي غالبا بحالة من الغضب الشديد اغلبنا يصاب في تلك اللحظة بحالة إحباط عام ويستكمل الأسبوع الثالث بالعفية وكأنه تحصيل حاصل لعل ربنا ينفخ في صورته وينزل شوية يعوض الأسبوع اللي فات ومع حالة الإحباط التي يصاب بها يبدأ يمشي على سطر ويسيب سطر فتصبح احتمالية نزوله لا تزيد على نصف كيلو على الأكثر وهنا تنتهي حكاية كل مواطن مصري أراد يوماً أن يفقد وزنه وتختفي الأحلام الجميلة ويعود الإنسان إلى عادته القديمة ويرجع كل اللي خسه حتى يشعر من جديد أنه زاد في الوزن أو يحدث موقف يذكره بتخنه فيشعر بالحزن وتأخذه الحماسة من جديد ويقول لنفسه المراد بقى هبدأ رجيم بجد لهذا عزيز القارئ اخترت أن يكون هناك فصل كامل عنوانه الأسبوع الثالث لأن ذلك الأسبوع يكاد يكون أخطر لحظات رحلة الرجيم على الإطلاق بل هو حجزك الوحيد أمام حلمك فكسره احذر من تلك الحالة التي تصيبك عند وصولك لهذا الأسبوع كن واقعياً مع أحلامك فليس من المعقول أن يكون معدل التخلص من الدهون خمسة كيلو في الأسبوع لأن لو كان ذلك صحيحا ما كانش بأفيد خان في الدنيا الرحلة طويلة وتحتاج إلى صبر وإيمان بقدراتك كل ما تحتاجه في تلك المرحلة هو اتباع سياسة النفس الطويل فإذا لم تفقد جزءاً من وزنك في الأسبوع الثالث استمر للرابع دون تراجع أو استسلام بنفس روح حماسي أول يوم ريجين ووقتها ستعلم أنك لم تكن على خطأ عندما لم ينفت صبرك لأن جسمك سيعود مجدداً للنزول ووقتها ستكون طبقاً للحسابات المنطقية قد نزلت في الأسبوع الأول خمسة كيلو جرامات والثاني كيلو جرامين والثالث كيلو جراماً واحداً والرابع كيلو ليصبح المجموع في النهاية عشرة كيلو جرامات. نعم لقد نجحت ونزلت عشر كيلو مرة واحدة في شهر أيوة الموضوع مش صعب ولا حاجة كمل ينجم مشكلتك كانت في الأسبوع الثالث هيستيريا هل تتذكر فيلم الكيف العظيم للمبدع محمود عبد العزيز والرائع يحيا الفخراني؟ إذا تذكرت الفيلم فارجع معي بذاكراتك إلى النهاية عندما أدمن يحيا الفخراني المخدرات وأصبح لا يستطيع التوقف عن تناول الهروين ووشه سوده ودأنه طولته وبقى عمال يهرش ويسرخ وشكله بقى يصعب على الكفار. عزيزي القارئ هذا هو حالنا عندما نصاب بهستيريا الجوع ولا أحتاج أن أصف لك هذا الإحساس المفاجئ الذي يصيب الإنسان في لحظة ما دون سابق إنذار فتشعر كأن قنبلة بدائية الصنع قد انفجرت في الجانب الأيمن لمخك مما نتج عنه تسرب شديد في مادة الجوع التي تملأ جسمك وتبدأ في التوغل في انحائه المختلفة عن طريق الدم وتحس كأنك زي هالك لما يتعصب وإيدك بتاكلك ورجلك عملة تاخدك وتجيبك مش قادر تقعد على كرسي ومخك مشغل برنامج الشيف شربيني والأكل رايح وجاي قدامه غالباً بينتهي الأحساس ده بافتقاد السيطرة على النفس واغتصاب التلاجة بما تحمله الكلمة من معنى فإذا نظرت لشخص لديه هستيريا الجوع وقد فقد السيطرة على نفسه غالباً عليك أن تتحاشاه وتبتعد عنه لأنه في تلك المرحلة يمكن أن يأكلك أنت شخصيا سترى عملية من الجنون والعشوائية في الأكل لن تراها في حياتك فمثلاً هتلاقي بيضرب معلقة رز ومعها حتة حلاوة ووراها حتة لحمة عندما يعود المصاب بالهستيريا لرشده بعد أن يشبع يكون أشبه بمدمن أصابته أعراض الانسحاب ثم ضرب حباية هلوسة فأغمع عليه وعندما أفاق لم يتذكر أي شيء وهو دحل لكلب الضبط فهو لا يتذكر نوعية الأكل الذي تناوله لكنه يصاب بنفس احساس المدمن وهو الإحساس بتأنيب الضمير ظاهرة الإحساس بالجوع الشديد هي ظاهرة مثبتة علمياً ومذكورة في الكثير من كتب ريجيم ويصاب بها الرفيع والتخين سواء كان بيعمل ريجيم ولا لا لكن بالطبع بتزيد وبتضاعف وفي الغالب بتكون هستيريا الجوع هي السبب وراء فشل نسبة كبيرة من الذين أرادوا أن يفقدوا وزنهم بعد أن شعروا بأنهم قد فاشلوا في الرجيم عندما استسلموا لهذا الشعور ولهذا عزيز القارئ أعطيك دليلك الخاص المأخوذ من عصارة عدد من الذين فقدوا وزنهم لكيفية مواجهة تلك المشكلة وتذكر جيدا أنك إذا نجحت يوماً في التغلب على هذا الشعور سيصبح تخطيه بعد ذلك في المستقبل أمراً سهلا. ثماني نصائح لتجنب هستيريا الجوع العب عشرة ضغط او بطن كل خمس دقايق لمدة تلت ساعة اشرب مية كتير بمعدل كباية مية كل تلت دقايق حتى تشعر بأنك عايز ترجع اشرب نسكافي أو قهوة أو شيء بلبن تجنب دخول المطبخ او المرور من جانبه اغلق باب غرفتك بالمفتاح وارمي المفتاح من تحت الباب افعل شيء أن تحبه ارسم، غني، اكتب، العب بلاي ستيشن اخرج للشارع امشي من غير توقف مهما حصل وما تحددش انت رايح فين وفقاً لتلك النصائح المجربة من عدد كبير من الذين نجحوا في التخلص من وزنهم الزائد ستصم تلك النصائح في تقليل حدة الجوع حتى تنتهي تلك الظاهرة من مفعولها الذي لا يستمر أكثر من ربع ساعة ثم يختفي ووقتها يمكنك أن تعود إلى رشدك من جديد وتضع حداً لهذا الإحساس القذر الذي يسعى دائما للقضاء على نجاحك العشاء فيه سم قاتل. أعتقد أنه إذا اجتمع علماء العالم لاختيار أفضل لحظات الإنسان على مدار اليوم فسيجدون أن أكلة بالليل قبل النوم على طول هي الأحلى والأجمل خاصة بعد يوم طويل تلك الوجبة هي أجمل ما يمكن أن تنهي به يومك الكئيد فما فيش اجمل من انك تدخل المطبخ وتعمل لك مزيج من الجبنه داخل شويه سندوتشات ثم تضعها في الفرن لتخرج سايحه وبتمط او انك تطلب وجبه ديليفري حلوه مليانه فاتس وصوصات مختلفه ليها ويا سلام لو حمرت لك شويه بطاطس جنبها وتختم الليله بحته شوكولاته او شوية رز باللبن حلوين ومش هقول لك بقى لو في يوم رجعت لقيت بواقي من أكل الغدا فتسخنه مع وضع بعض اللمسات الخفيفه لتصبح وجبة شاملة كاملة تملى البطن وهب على السرير على طول عزيز القارئ إليك النبأ التالي؟ من حكم دار القاهرة إلى أحمد عبد السلام لا تأكل وجبة العشاء العشاء فيه سم قاتل عارف لما تفتح مجلة صحتك بالدني وتلاقي جملة مكتوب فوقها نصيحة العدد أهو الفصل ده هو نصيحة رحلة الرجيم كلها وأهم شيء ممكن تطلع بهم الكتاب أن تأخذ قراراً تاريخياً مثل الاستغناء عن الوجبة الأخطر والأعظم في التاريخ وهي وجبة العشاء هو أمر صادم وخيالي بالنسبة للجميع ولي شخصيا قبل أن أكتشف عكس ذلك ورغم أن كل الناس عارفين أن العشاء هو المجرم الحقيق والمتهم الأول في جريمة التخن فإن الاستغناء عنه أمر تعجزي ولكن قبل الحديث حول كيفية الاستغناء عنه يجب توضيح لماذا الأكل بالليل هو الأسوأ والإجابة ببساطة أن الله خلق الإنسان بترتيب محدد يبدأ منذ شروق الشمس وحتى غروبها وكذلك نظام حرق الأكل داخل الإنسان فهو مثل الشمس يشرق في الصباح ويحرق كل ما تأكله بسهولة وعشان كده وجبة الفطار أساسية ومهمة جدا ثم يقل مع انتهاء اليوم حتى يصبح معدل الحرق أقل من 20% مع قدوم الليل وهنا تكمن المشكلة تلك الوجبة لها مقاس كثيرة فهي في الغالب لما تصحى بتخليك تعبان ومرهق وكسلان ومش قادر تقوم من السرير بالإضافة إلى الحموضة العنيفة اللي بتولع المعدة وغير كده إنها بتؤدي إلى تضخم مناطق خاصة في الجسم مع الوقت زي الكرش وغيره انت فهمني طبعا ولهذا إذا أردت أن تكون بدايتك ناجحة في رحلة الرجيم الطويلة لن أخدعك وأقول سهل بس حاول عليك أن تبدأ بتلك النقطة الاستراتيجية لضرب خطوط العدو من الدهون الداخلية ضربة افتح لك الطريق للانتصار في حربك الشرسة مع الطخ ولكن كيف يمكن فعل ذلك بعد تلك المقدمة الكورالية الجميلة أن تقضي على تلك الوجبة الأساسية في حياة الكثيرين وأن تتوقف عن الطعام تماما مع مجرد وصول عقرب الساعة إلى السابعة وحتى نهار جديد دعني أحكي لك تجربة الشخصية التي افتخر بها أكثر من فخري بنزول عشرات الكيلو جرامات لأنها ليست فقط خطوة مهمة لأصحاب الرجيم إنما خطوة أهم للحفاظ على ما فقدته من وزن لا تتمنى الرجوعه بدأت قصتي مع العشاء في يوم أسود أتذكره جيدا الرابع من نوفمبر 2013 عندما أصابني الجنون وهستيريا الجوع تحولت لكائن شارد جائع بلا عقل مستعد لالتهام أي شيء أمامه في البداية قاومت احتضنت المخدات بشدة ثم بدأت في ركلها بعيدا وفي تلك اللحظة صديق القارئ ينسى فيها الإنسان ومشروعاته عندما يفقد وزنه وأحلامه التي بناها بعد أن يصل إلى وزنه المثالي فكل ما يهمه فقط هو أن يسد هذا الجوع بأي شكل كان ويسكت تلك الأصوات المدمرة المزعجة الصادرة من بطنه تلك اللحظات المزعجة والصعبة قد انتابتني في مساء ذلك اليوم الذي كنت قبله بدقائق أحلم بأن أكون بطلاً أولمبياً المهم اتجهت في سرعة وحسم إلى المطبخ وبالتحديد إلى الثلاجة فتحتها بكل عزم وأنا في اشتياق إلى احتضان الطعام استمر وقوفي لحظات وقد أصبحت بحالة لاوعي أقف أمام الثلاجة لا أتحرك ممسكاً بابها ناظراً لما بداخلها أبحث عن طعام يشفي عقلي وبطني كانت تلك هي اللحظة الفريقة التي توقفت فيها عقرب الساعة للحظات وظهرت على وجهي علامات الصدمة والفزع فالثلاجة لا يوجد بها سوى ثلاثة أشياء تفاحة، خيار دبلانة، وبيضة كان الأمر كله أشبه بالصدمة العنيفة وكأن أحدهم قد قام بضربك على وجهك بالألم إيه التهريك ده؟ فين الأكل؟ فين الجبن الحلوى والعيش واللنشن؟ فين الشوكولاتات والحلويات؟ كانت الثلاجة خاوية على عروشها دارت في بالي مجموعة من الأفكار السريعة أن أطلب ديليفري او أنزل سوبر ماركت لكن باقت تلك الخطط بالفشل فالأمر كان حاسما أنا جعان عايزة كل دلوقتي في تلك اللحظة التي كنت أقف فيها أمام الثلاجة وهواؤها البارد يلاطفني يتحسس وجهي وكأنه يرغب في تهدئتي شعرت حينها أنني قد بدأت أعود إلى رجدي نوعا ما بدأت في التفكير الذي استمر بضع ثوان لأخرج بعدها مقررا اتخاذ أغرب قرار في حياتي كنت لا أتخيل أن يأتي هذا اليوم الذي أقف فيه وقفة مع نفسي وأعلن عن قرارات مصيرية مثل هذا تقمصت دور الرئيس جمال عبد الناصر وهو يقف في خطابه الشهير بعد نكسة 67 فيقول فيه لقد تعودنا معا أنا وبطني في أوقات النصر وفي أوقات المحنة في الساعات الحلوة وفي الساعات المرة أن نجلس معا وأن نتحدث بقلوب مفتوحة وأن نتصارح بالحقائق مؤمنين أنه من هذا الطريق وحده نستطيع دائما أن نجد اتجاهنا في الجسم السليم مهما كانت الظروف عصيبة ومهما كان الضوء خافتا ولا نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة خلال الدقائق الأخيرة لكني واثق أننا نستطيع وفي مدة قصيرة أن نجتاز موقفنا الصعب وإن كنا نحتاج في ذلك إلى كثير من الصبر والحكمة ولهذا اتخذت قراراً أريدكم أن تساعدوني عليه لقد قررت أن أتوقف تماماً ونهائياً عن تناول أي وجبة ليلية بعد الساعة السابعة سواء كانت خفيفة أو ثقيلة وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأصبح رفيعا القرار كان غريبا وممكن حدي يقول لي طب ما تاكل أكل ما بيتخنش زي اللي الدكاترة بتكتبه في الرجيم ولكن الحقيقة البسيطة أنني لا أحب كل ما تحمله أنظمة الرجيم من وجبات في وقت العشاء فأنا لا بحب صمرت فكهة ولا لي في الزبادي ولا ينفع معي حدة جبن أريش بالمعلاء فكان منبع القرار صريحا مع النفس إذا كنت ما بحبش أكل الكلام ده ليه لازم أكله أصلاً؟ وطالما هي جوع بجوع بقى يبقى وفر السعرات اللي هاكلها في حاجات ما بحبهاش واقفل التلاج ثم نظرت في الساعة فوجدتها العاشرة فقلت لنفسي جملة حبيت نفسي فيها قوي وأتمنى أن يأخذها الناس مقولة أو نصيحة زي اللي بيتكتب في آخر كتب المدرسة على شاكلة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد والكلام ده قلت لنفسي إذا كان الوقت ت ما دخل نم دلوقتي وابأكل الصبح حملت تلك الجملة بالنسبة لي الكثير من المنطق طالما كده كده الوقت اتأخر ما نأجل وجبة العشى البكر وهي بأسمها فطار ونمت في ذلك اليوم محملا بعبء الجوع وأصوات البطن المتلهفة بعد أن أسكدتها بكوب من الماء وكنت أعتقد أن في صباح اليوم الثاني هصحى من النوم مصب بحالة جنون أصعب وأشد من اللي حصل بالليل في اليوم اللي قبله لكن وفي مفاجأة غريبة ودون مبالغة كان هذا اليوم هو الأجمل في حياتي فتخيل معي أن تصحو لأول مرة في حياتك خفيفا لا تشعر بوجود حجر ملقى على صدرك تؤم السرير زي الجمباز الجنباز وتنط في الحمام زي السباح لا حريق يمل بطنك ولا حمودة إرفك تشعر أن الحياة أصبحت خفيفة وأن صحتك قد ردت إليك بعد عمر كان صباحا جميلا لا جوع فيه ولا عطش، فكل شيء يسير بسهولة ويسر، استيقظت نشيطاً على غير العادة، ارتديت ملابسي في رشاقة، صليت في سعادة، ثم تناولت فطوري المعتاد الخاص بالرجيم وأنا في غاية الرضا والامتنان، كما يقول زكي رستم في فيلم نهر الحب، واتجهت إلى عملي وعلى وجه ابتسامة خافتة وكأنها كانت ليلة دخلتي، فمنذ ذلك الحين وحتى تلك اللحظة التي أكتب فيها ذلك الفصل من الكتاب وهي مدة قد تتجاوز الثلاثة أعوام لم أتناول وجبة عشاء واحدة ما عاد في يوم الفري طبعاً ولم أشعر على مدار تلك الأشهر بأي حالة من الندم أو الاكتئاب أو الرغبة الملحة على تناول الطعام ليلا إلا قليلاً كنت أواجهها بشرب كوب من الماء أو لعب عشر ضغط او القفز في السرير سريعاً للنوم في النهاية حتى لا أكون كاذباً الأمر صعب ومتعب فأنا لا أنكر أنني مررت بأيام كنت خلالها من كتر الجوع بحلم وننيم أني باكل سندويتش هامبورجر وأن السماء بتمطر بسبوسة رغم أني مليش في البسبوسة قوي لكن الأمر كان أكبر من اني جعان ولازم ممل بطني بأي حاجة الأمر تحول إلى توازن غدائي فمع مرور أسبوعين فقط ارتفع معدل انخفاض وزني إلى الضعف كما تغير شكل جسمي وأصعب حاجة ممكن تنزل في الوجود هي الكرش نزل وحتى بعد كده بفتره لما كنت بلخبط في الأكل احيانا كان استغنائي عن العشاء عامل زي طوق النجا اللي بينقذني من إني أزيد في الوزن يوم الفري فري داي عزيزي القارئ صباح الفل عامل ايه النهارده ان شاء الله تكون بخير الحقيقه انا مبسوط لا انا في احلى لحظه في حياتي دلوقتي ما انت خع السرير وماسك قطعة بيتزا في إيدي اليمين وفي إيدي التانية إزازة بيبسي وفي قدامي طبق بطاطس محمرة من ماك وفي التلاجة في طيرة بتسقع عشان أحلي بيها وعشان كده انا قررت أكتب لك الفصل ده في الوقت ده ومش بس كده انا لما قررت أكتب برطمان نوتيلة قررت أن أول فصل هبدأ بيه يكون الفصل العظيم ده اللي يعتبر لمن يقومون بالرجيم يوم الخلاص من عذاب استمر أسبوعا كاملا وكلما زاد الوقت زادت المعاناة وزادت معها أهمية هذا اليوم أولاً لمن لا يعرف ما هو اليوم الفري فري داي أو تشيتينغ داي هو يوم محدد في الأسبوع يأتي بعد أسبوع من الرجيم القاسي نوعاً ما وحسب الأطباء الهدف منه هو لخبطة الجسم لفترة حتى لا يعتاد على نظام رجيم معين ويستمر في عملية التخلص من الدهون وده كلام الدكاترة ولكن بالنسبة لنا نحن رجالة الدايت هو أخطر يوم في الأسبوع لأنه ببساطة يوم الشحن وإعادة التأهيل لكل شخص بيعمل ريجيم وأسبابه ذلك كثيرة اولا هو يوم تحقيق الحلم اللي بتحلم بيه كل يوم بالليل قبل ما تنام فإنك تاكل حتة شوكولاتة أو سندويتش نفسك فيه ووحشك قوي السبب الثاني هو البنزين بتاع ريجيمك زيك زي العربية بالضبط بتخش البنزينة، تفاول تفاولة الأسبوع، تاكل كل اللي نفسك فيه، واللي ما نفسكش فيه، وتكمل بيه بقية الأسبوع، وتحافظ على إرادتك من السقوط، وعلى معنوياتك من التدمير، وتخلي قوات الدفاع الجوي عندك جهزة لأي لحظة هجوم من نفسك، تخليك تفكر تبوز يوم فوسط الأسبوع. السبب الثالث، إنه عامل زي هدف قصير المدى، يخليك دايماً عندك حاجة عايز توصل لها، ومستني إنها تحصل. فلما يبقى عندك هدف أنك تكسر أسبوع الرجيم بيوم تفرح به وفي الوقت نفسه يديك طاقة للأسبوع اللي بعده هيبقى أنت كده برينس والسبب الأهم أنه ممكن تطبق عليه نظرية السواب والعقاب ودي من أشهر نظريات نجاح الرجيم واستمراره يعني تقول لنفسك لو خصيت الأسبوع ده 2 كيلو هكافئ نفسي بيوم فريد أما في حالة انك زدت في الوزن أو ما خستش بالكمية المطلوبة فيمكن أن تعاقب نفسك بأن تستمر في الرجيم بشكل عادي بمعنى آخر تلضم الأسبوعين في بعض أما السبب الخامس فهو ان بعد فترة في الرجيم بتطلع ظواهر جديدة ما كانتش موجودة فيصبح اللي بيعمل رجيم زي الستات في فترة الحمل لما يبقى ليها شهية تجاه أكلة معينة وتسمى تلك الظاهرة بتوحم وهكذا يتحول رجل الرجيم الذي يظل طوال الأسبوع يحلم باغتصاب أكلات معينة في الغالب بتكون أشياء حلوة كده زي البسبوسة أو طجن بطاطس باللحمة أو طبق كشري وفي النهاية عليك أن تعلم أن أهمية اليوم الفري بتزيد كلما طالت فترة الرجيم فمع مرور الأشهر وسط صلابة وقوة منك يصبح الأمر عاديا في فهم النظام واتباعه لكنه سخيف بسبب الملل وبتخص بمعدل قليل وبطيء ده غير شعور الناس كتيرة بالاكتئاب ولهذا يأتي هذا اليوم ليصنع توازنا النفسيا ودفعة جديدة لبدء أسبوع جديد من أجل تحقيق حلم العمر في كتير من الناس بتخاف من اليوم الفري باعتبار أنه مدمر وفي خروج عن النظام اللي بيلتزم بيه شخص الفترات طويلة فيشعر أنه هيبوز كل اللي عمله كما أن دكاترة الرجيم كما ذكرنا في فصول أخرى يخترعون طرقا متناقضة غير مفهومة ويستخدمون حيلا غير صحيحة خلال يوم الفري فأي شخص مر على عدد من الدكاترة سيجد أشياء مختلفة فبعضهم يقول لك خد يوم كامل وأخرون يتعاملون على أنه وجبة واحدة بينما يقوم البعض بالصياعة على المرض فيختار اليوم الذي يأتي فيه المريض مثلا الساعة الثالثة ظهرا فيقول له خد باقي اليوم فري لكن عشان ما تنكتش على نفسك وتزود القرف بحكم تجربتي وتجارب آخرين كل ما يقال حول هذا اليوم مجرد اجتهادات غير علمية كل ما هو مثبت علميا أن يوم الفري هدفه هو كسر النظام لإعادة تأهيل جسمك وكأنك بتعمل ريفريش للكمبيوتر والسبب الآخر نفسي وهو تشجيعك وإقناعك أن الرجيم مش وسيل التعذيب إنما وسيل التهذيب ليس فيها حرمان انما هو جزء سيستمر معك فترة من حياتك عليك أن تعيشها وتحبها وتتأقلم عليها وفي كل الأحوال أنا أفضل أخذ يوم كامل تأخذ فيه ما تشاء دون عناء طالما أنك حققت إنجازا جديدا تستحق عليه المكافأة وانزلت كم كيلو جرام حلوين بالتالي فمن الممكن الاستعانة بيوم الفري وابسط نفسك يا عم محدش واخد من الدنيا حاجة حرب الاستنزاف والخداع الاستراتيجية في بعض الأحيان أثناء مرورك بالريجيم الطويل يعني بعد بتاع شهرين أو ثلاثة يصاب اللي بيخص بمشكلتين الأولى أن الأمر يتحول لعبء شديد واكتئاب يصل إلى حد يجعل البعض ينهي الرجيم بسهولة رغم التعب والمجهود المبذول ويعود للأكل بشكل مبالغ فيه فيعود إلى الوزن اللي نزله بل وأحياناً يزيد فحتى يوم الفري الذي يكون أشبه بهدف قصير المدى للاستمرار بعد الهدف الأعظم وهو الوصول للوزن المطلوب لا يكون نافعاً في ظل حالة الاكتئاب الرهيبة. المشكلة الثانية تكون في انخفاض معدل نزول الوزن لحد ما يوصل لدرجة أنه يتوقف تماماً في بعض الأسابيع رغم أنك ماشي على نفس الرجيم وبنفس الروح وساعد بتقرص على نفسك شوية. والسبب في المشكلتين دول هو أن جسمك تعب منك ومصدوم فيك أنك خسيت كل دا ومكمل فيبدأ الجسم في إعادة ترتيب جيوشه وتحسين خطوط دفاعه ضد الخسسان ويتغول بقواته الخاصة داخل المناطق اللي انت انتصرت وخسيت فيها عشان يحاول يكسب أرض تاني أو بمعنى علمي إن الله خلق جسم الإنسان يتغير على حسب الوضع اللي محطوط فيه بعد فترة هياخد على أنه بيهضم كمية معينة من الأكل وبالتالي هيعتبر الندى الطبيعي ومش هيسحب من الدهون ويتوقف عن النزول وتصبح كل الطرق التقليدية لا تفيد وهنا تأتي النصيحة باتباع طريقة الجيش المصري في فترة ما قبل حرب اكتوبر حرب الاستنزاف والخداع الاستراتيجي عن طريق استنزاف جسمك وخداعه بأنك تعمل إيقاف بوز للرجيم وتنفجر في أكل كل ما تشاء من الأشكال والأنواع وما تخليش حاجة في نفسك اجعل جسمك يصاب بصدمة عصبية وخليه مش فاهم حاجة اصدمه بأكل جيله من كل حتة وزود السعرات ولكن لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام ثم توقف فورا عن الاكل وابدأ الرجيم من جديد ويستحسن أن يكون يوم الفري الطبيعي لك من ضمنها فمثلا إذا كان يوم الفري هو السبت فبالتالي انقلب على الرجيم سبته حد واثنين ثم ارجع للرجيم مرة أخرى لكن احذر هذه المرحلة الحرجة للغاية لأنها عملية إنقاذ للرجيم تقوم على خداع جسمك لكن احذر ان تخدع نفسك فتكون مثل من دخل عش الدبابير لأن بعد التعود لثلاثة أيام على أكل أي طعام يجعل البعض يستمر لأيام أكثر فيقول لنفسه ما خلي أسبوع بقى ومش هيحصل حاجة وهو أمر شديد الخطورة ويجعل العودة للرجيم أمرا صعبا فيتحول التمرد على الرجيم إلى انقلاب على النظام وبالتالي تنهار مؤسسات جسمك ويتحول الأمر من خسارة معركة إلى خسارة حرب كاملة. أم علي يتحول الإنسان المطحون في الرجيم إلى أشبه بالمرأة الحامل في شهورها الأولى فيصبح متقلب المزاج، سريع الغضب، مبتسماً سعيداً في اوقات أخرى يمكن أن يرى طبق مكارونا أو محش ورق عنب فمزاجه يتعكر أو يسمع كلمة عادية عن إنه خص يبقى هيموت من الفرح بمعنى آخر إنسان أوفر سنستيد فكل حاجة في حياته وهو أمر طبيعي لأي واحد بيمر بظروف صعبة تزيد يوماً بعد يوم في رحلة الرجيم الطويلة التي تتخللها فترات من الملل والهستيريا والاكتئاب والجوع ولكن الجديدة وغير المتوقع أن يحب الإنسان فجأة أكلة معينة عمر ما كان بحبه ولا بيفكر فيها زي الست الحامل بالضبط وهي بتتوحب فتقول لجزها مثلاً نفسي في قطايف في شهر شوال أو رينجا يوم الفالنتاين أو وركبات تبصوص البرتقان وتكون في أغلب الوقت طلبات تعجيزية لا حل لها وهو ما يحدث لبتاع الرجيم بالزبط حيث تظهر تحولات عليه في شخصيته وفي الغالب سلوكه في الأكل فيبدأ في حب أكلات لو كان شافها زمان كان بيبقى أرفان أو ما بياخدش باله إنها موجودة أصلا قد عندك قصة واحد صاحبي شارك بتجربته في الكتاب كان صديقي لا يأكل البطاطس المحمرة أبدا حتى إنه كان بيقوم يمشي وإحنا بنكلها قائلا جملته الشهيرة إزاي بتاكل البطاطس المزيتة دي شكلها مقلية في زيت عربيات لكن بعد نزول صديقي نحو عشرة كيلو تغير أمره كثيرا أصبح مدمنا للبطاطس وصديقا لكل محلات البطاطس التي حولنا ينتظر يوم الفري عشان يفتر ويتغدى ويتعشى بطاطس محمرة أما بالنسبة لي عزيزي القارئ ففي يوم شارد لا قيمة له وأثناء انتظاري لقدوم يوم الفري من كل أسبوع عشان أحضر هاكل الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشة مع كل صلاة هاكل إيه؟ المهم شفت صديق أثناء دخول القهوة علينا شايل طبق كبير من الملك وعينها تطلع من وشه من الفرح راقبته بتركيز شديد وهو يبتلع كل ملعق كان هذا الطبق يحتوي على أم علي شرائح من القمح مغرقة في اللبن وبعض المكسرات وفي اليوم ده حصل حاجة غريبة شعور لم أشعر به من قبل إحساس واحد قابل فتاة أحلامه انتظرت يوم الفريب فارغ الصبر بشكل مبالغ فيه حتى جاء فخرجت يوم الجمعة الساعة التاسعة صباحا متجها للملكي لدرجة ان الناس اللي كانت شغالة في المحلت صدمت من وجودي في الوقت ده طلبت أم علي وعليها مكسرات وكالتها في أقل من أربع سوان وأعتقد أن ده رقم قياسي جديد يمكن تسجيله في موسوعة جنس المشكلة أني بعد ما خلصت بصيت للطبق بنظرة عميقة طويلة وسألت نفسي أنا تجننت ولا إيه؟ باكل حاجة عمري ما فكرت فيها ولا عمرها كانت بتعجبني حاولت أدور له على تفسير لكني فشلت الحاجة الوحيدة اللي لقيتها أني دي ظاهرة عامة بين كل الناس اللي عايزة تخس ما زلت حتى اليوم وأنا أكتب هذا الكتاب لا أعلم تفسيراً لما حدث لي ولكني أصبحت أدمن أم علي وأريد أن أصارحك عزيز القارئ بأنني آكل أم علي الآن أثناء كتابتي لهذا الفصل ولهذا أعذرني ولا تعطني فأنا مش فاضي دلوقتي سلام إسرائيليات لأن الفتي جزء لا يتجزأ من الرجيم حتى أصبح أي واحد ماشي في الشارع يرغب في إضافة لمسته الفنية على أنظمة الرجيم وعمل فيها محمود الخطيف في عزه فيبدأ بالتعليق على أي واحد تخين معدي قدامه ويحلل نوع جسمه وأسباب تخنه فيجي يقول لك مثلا الوات ده كرش وكرش خمرة البت دي بقى جسمها تخين جينات الراجل اللي وقف هناك ده سمانته كبيرة عشان كان بيلعب عقل لو هو صغير والأمر لا يتوقف عند التعليقات البسيطة على الأشكال أو نظم الغذاء إنما يصل إلى تحليلات عميقة خيالية في أفضل طرق فقدان الوزن والتخلص من الدهون وكذلك اختيار بعض الأنواع واعتبارها من المحرمات دون سبب وأخرى أنها مثالية للرجيم دون سبق معرفة لها فأصبحت تلك النصائح المتناثرة في مجتمع الرجيم حقائق يتعامل معها البعض على أنها دلائل علمية فريدة فأصبحت مثل الإسرائيليات أكاذيب تداولها الناس حتى صدقوها وإليك بعضاً من تلك الإسرائيليات التي تعامل معها الناس على أنها حقائق لا تقبل النقاش ولا يمكن أن يكون هناك ريجيم بدونها المسلوق إذا قررت موسوعة جينيس للأرقام القياسية اختيار أسوأ أكلة في تاريخ البشرية فلن أتردد على الإطلاق في ترشيح الخضار المسلوق لهذا اللقب الجليل دون منازع فهي أكلة تمتاز بطعمها التقليدي السيء مع الشعور برغبة في الإعياء بعد أن تقوم تلك الوجبة العجيبة باستحضار روح المرض والمستشفيات وغسيل المعدة وللأسف الشديد يتبارى أطباء السمنة في اختيار تلك الوجبة عن غيرها لتكون كتلة أساسية في نظام الرجيم بديلة عن كل أصناف وأشكال الدنيا من الخضار وكأن تناول الخضار بأي شكل آخر جريمة يعاقب عليها القانون تناول الخضار بالسلسة مع زيت الزيتون لن يكون مخالفة لأوامر الرجيم وكذلك إذا كان مشوياً أو داخل صينية أو تناوله كخضار ستي ربما يكون أفضل ومتساوياً في نفس عدد السعرات الحرارية للخضار المسلوق فتقديم الخضار المسلوق على أنه وجبة الخضار الوحيدة الصالحة لفقدان الوزن هو الجريمة الحقيقية التي يرتكبها الطبيب في حق المريض ارحمونا يرحمكم الله أسطورة ربع الفرخ المشوية لا يمكن وصف نظام الرجيم الذي يدعوك لتناول أجزاء قليلة من البروتين في وجبة الغداء على غرار ربع فرخة مشوية أو سمكة مشوية أد كف في الإيد أو شريحة لحمة 200 جرام سوى بأنه نظام أسطوري كوميدي من أنواع الكوميديا السوداء العبثية فماذا سيحدث إذا تناولت نصف فرخة أو زودت حتة لحمة؟ كم من السعرات الحرارية ستزيد؟ فإذا كان المطلوب منك أن تتوقف عن تناول كل الحلويات والعديد من أنواع الفاكهة وأن تقلل من تناول العيش والرز والمكارونة فعلى الأقل لا تأخذ مني ما يصبرني وهي اللحوم بكل أشكالها ومرة أخرى التجربة العملية أثبتت عدم صحة تلك الشروط فزيادة كمية البروتين طوما كان مسلوقا أو مشويا لا تخلق مشكلة كما يصورها أطباء الرجيم طالما أنك تلتزم بالابتعاد عن المأكولات المدمرة أمثال النشويات والحلويات فأنت تسير على الطريق السليم انت بتغير أسلوب حياتك مش بتنتحر شاي دكتور مينج السحري جاءني صديق يوماً ما وقد بدت السعادة على وجهه كأنه جب جنف هولندا في كاس العالم وقد حمل في يده علبة خضراء مكتوباً عليها شاي دكتور مينج قال صديقي أخيراً جبت وهخص باء وهخف من السكر والضغط للتهب الرئوي والرومتزم والسعال ثم جاء صديقي بعد عدة أيام وقد بدى عليه الإرهاق والتعب الشديد قال لي شايمينج قبل لتسمم تلك الحكاية هي ملخص سريع لحكايات كثيرة لأدوية وأعشاب وهمية خدعت الناس وأقنعتهم أن هناك أشياء سحرية يمكن أن تجعل الإنسان نحيفاً والعيب في ذلك ليس على النصاب إلا عمل الدواء الكاذب إنما على الإنسان الذي يبحث دائما عن الحل السريع السحري غير الواقعي فيبدأ في البحث عن أشياء يسمع عنها في التلفزيون مثل الأعشاب السحرية المستخلصة من جبال القلب في فرنسا مش فاهم هيفرق في إيده أو الشاي الأخضر التايلاندي الذي يمتص الدهون ولكن لا أحد يعلم هيمتصها وهيوديها فيه والأشهر على الإطلاق كريم سلام السحري تدهنوا على أي منطقة عايزها تخص، تقوم تخص على طول، إزاي؟ معرفش وللأسف يصدق الناس تلك القصص المفضوحة ويؤمنون بها، ليس سذاجة منهم إنما رغبة في التخلص من كابوس يؤرقهم دائما ويبحثون عن حل سريع للتخلص منه حتى لو كان خيالياً والأشد سوءاً عندما تباع تلك الأعشاب الوهمية في عيادات أطباء الرجيم وتصبح جزءاً من العلاج وتأخذ شرعية طبية بأنها تسد النفس وتحرق الدهون وتساعد على الهضم وهي لا تسمن ولا تغني من جوع جماعية محبي البيض المسلوق لن تجد رجيما على وجه الأرض لا يحتوي على وجبة البيض المسلوق التي في الغالب تقع في وجبات الفطور ويتعامل معها كل أطباء الرجيم على أنها مادة سحرية للتغذية المطلوبة لمن يريد التخلص من وزنه ورغم أنها حقيقية لأنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة كما أنها وجبة دسمة تسد معاك ولكن تظل الخدعة الإسرائيلية في أنه لا بديل عنها من وجبات البيض إلا خلقها ربنا ولكن في الحقيقة إذا قمت بكسر بيضة على طاصة جريل بعد أن تضع ملعقة ماء وملعقة زيت زيتون سيكون أمامك نوع جديد من البيض اسمه scrambled eggs وإذا أضفت قطع الطماطم والفلفل سيكون شكشوكا ولن يكون الفارق في عدد السعرات الحرارية بين المسلوق والمقلي وقتها إلا قليلا بطبيعة الحال هناك من يحب المسلوق وهناك من يحب المقلي ولكن الأهم أن تعلم أن التنوع مطلوب والزهق موجود ولهذا أكلت مألي عملت شكشوكا ضربت عيون مش هتفرق المهم ألل الدهون زيت س زبدأ الف8ما موسجلين خطر كانت صدمة أشببه بالصدمات الكهربية عندما سمعت أنه هناك بعض أطبباء التغضية يحذرون من تناول الفلفل والطماطم باعتبار أنهما ليسسا من الخضروات. بل بلفاكهة قليلة السعرات مليئة بالسكريات النباتية والأملاح إ أن التجربة العملية أثبتت أنه لا يوجد بشكل عام، أزمة في أي نوع من الخضروات التي تلعب دورا رئيسيا في كل أنظمة الرجيم وبالتالي المشرحة مش ناقصة جسس مش كفاية منعين نفسنا من كل حاجة كمان مش هنأكل أوطة وملحوظة أخيرة عزيز القارئ إذا ذهبت يوماً لطبيب وقالك لا تأكل فلفل أو طماطم ما تروحلوش تاني مأكولات شديدة لانفجار رغم أن العالم اتفق على أن النشويات والحلويات وجميع الزيوت الدهنية هم المجرمون الفعليون لجريمة التخن فإن التحديد والتدقيق ليس واضحا في تلك العبارات فهناك وجبات بعينها شديدة الانفجار خاصة في عصرنا الحديث زمان كان الناس بتاكل سمنة وإشتوا زب كتير ويوم الخراب يضرب لية خروف وكوارع وفشة وكرشة وشوية محشي على منبار لكن في هذا العصر خرجت تلك المأكولات من على القمة ودخلت مكانها أشياء مثل الهامبورجر والبطاطس المحمرة والفراخ البني والبيتزا واجداح العالم مطاعم الوجبات السريعة فكان تأثيرها أشد قوة من أسلحة الدمار الشامل الأمر الذي جعل دولة مثل أمريكا مخترعة الهامبورجر من أوائل الدول اللي شعبها تخين في العالم فإذا أردت أن تعرف ما هو السبب وراء ما يجعلك ممتلئاً ابحث عن أكلك وأنت في الشارع وستعلم أن أكل الشارع قد انفجر في بطنك وأن الدهون المنتشر في جسمك هي بقايا الدمار الذي أصابك عصابة الخماسي العجيب المانجو، الموز، البلح، العنب، التين تجتمع هذه الفواكه معاً في كل نظام رجيم وكأنها عصابة أو خلية من الجواسيس تتآمر على جسمك لتدميره ودائماً ما تجد هؤلاء الخمسة معاً ضمن فقرة الممنوعات أسفل ورقة الرجيم حتى إنني أصبحت أشعر بالخوف منها سواء كنت بعمل رجيم أو لا بل أبحث عنها في أي نظام رجيم أحصل عليه حتى يطمئن قلبي أن هذا النظام صحيح الأسلوب النمطي عند أطباء الرجيم في تحديد أنواع الممنوعات والتعامل معها كجرائم إبادة جماعية يجب نفيها خارج البلاد يجعلك تشعر أن جميع أطباء السمنة يقرؤون من كتاب واحد بعنوان كيف تعرف نفسك لكن الأمر ليس كذلك لا يجب على الإنسان أن يزيد همه بمنع الأكل عن نفسه صحيح أن تلك الفكهة مليئة بالسعرات والسكر لكنها أيضا ليست سما قاتلا تعامل معها بحذر لا تكثر منها ولا تحرم نفسك من متعتها فهذه إسرائيلية جديدة سكر دايت وسكر بني ما تيجي نستهبل شوية؟ تجد ابتسامة قد ارتسمت على وجه الطبيب وهو يعطيك ورقة النظام اللي هتمشي عليه قائلا لك ما تنساش تاخد سكر سلام او دايت ولن تسلم من نصائح سيدات النوادي أصحاب جمعيات خلي بالك من صحتك ينصحوك بضرورة الابتعاد عن السكر الأبيض واختيار السكر البني الصحي ولا تتوقف النصائح عند هذا الحد بل تصل لأفكار مثل الشاي بدون سكر، شاي بمعلقة عسل وغيرها ويعشق متابع صفحات ومجلات الصحة وجمال البشرة تقديم محاضرات علمية متخصصة عن آخر دراسات بحثية دقيقة عن تأثير البطاطس على البنكرياس في زيادة الوزن خطورة المهوزة على صعود الأرداء وظهور اللغد في الوجه وخلاصة تلك النقطة ليه تقرف نفسك؟ إذا كنت من الذين استطاعوا أن يعتادوا شرب الشاي بدون سكر أو استطعمت طعم السكر الضيت فهنيئاً لك لقد نجحت في التخلص من بعض السعرات ولكن إن كنت من بقية الشعب المصري كيف الشاي التئيل يمكنك وضع نظام لنفسك بأن لك ثلاث ملاعق سكر في اليوم يمكن أن تتناولها حسب رغبتك في كوب واحد أو على ثلاثة أكواب أنت حر ما لم تضر خلي بالك مكيماوي عزيز القارئ احذر من هذا الفصل وتعامل معه بهدوء فهو شديد الخطورة سريع الاشتعال قابل للانفجار كما أنه مضر بالصحة فإذا كنت من أصحاب القلوب الضعيفة فلا تقرأه تلك المقدمة المبالغ فيها مقصودة نظرا لحساسية هذا النوع من الرجين الذي رغم تعدد أنواع النظم الغذائية فإنه الأكثر غرابة وأهمية لثلاثة أسباب أولا نتائجه مذهلة تشبه السحر حيث يحقق حلم كل صاحب زيادة في الوزن نفسه ينام يصحي لاي نفسه تخلص من وزنه فيمكنك أن تتخلص من خمسة إلى سبعة كيلو في أسبوع واحد وربما تنقص أربعة أخرى في الأسبوع لبعضه أما السبب الثاني فهو خطورته الصحية نظراً لأنه يقوم في الأساس على اللعب على استراتيجية ما يحتاجه الجسم ومعدلات احتياجاته من النشويات والسكريات وغيرها ولهذا لقب بالكيميائي أما السبب الأخير فهو أنك معرض لأن تخسر كل ما فقدته من وزن بسرعة أكبر من التي نزلت فيها تمام؟ طيب طالما هو خطير وهترجع كل اللي نزلته أنا لي كاتب عنه؟ الإجابة على هذا السؤال تتلخص في نقطة واحدة وهي أن هذا النوع من الرجيم له دوره في وقت معين وتحت ظروف خاصة مثلا في حالة الرغبة في النزول بسرعة بسبب مناسبة معينة مثل الزواج أو لرغبة في إعطاء دفعة معنوية لأصحاب الإرادة الضعيفة لاستكمال رحلة من الخصصان لفترة طويلة من العمر ولهذا إذا أردت استخدامه فعليك أن تكون حذرا مرتين مرة عندما تقوم بالرجيم نفسه الذي لا يجوز أن يستمر لأكثر من أسبوعين متواصلين لأنه يسبب بعض الأعراض المفاجئة خاصة في الأسبوع الثاني منها الشعور بالغثيان وعدم القدرة على الحركة والدوخ المفاجئة أما المرة الثانية بعد الانتهاء من الرجيم فهي الحذر من العودة إلى نقطة الصفر والزيادة في الوزن مرة أخرى وهو أمر يحتاج إلى متابعة طويلة ودقيقة سأشرحها لك بعد أن أقدم لك النظامين الغذائيين الأشهر للرجيم الكيميائي كما تم تجربته على كثيرين تاركا لك حرية الاختيار نظام واحد اليوم الأول زبادي فقط وبأي كمية اليوم الثاني بطاطس مسلوقة كمية مفتوحة طول اليوم اليوم الثالث بورتقان كمية مفتوحة طول اليوم اليوم الرابع تسع مزاة حجم متوسط اليوم الخامس صلطة وخضار مسلوء بكمية مفتوحة اليوم السادس دجاج مشوي او مسلوء منزوع الجل بكمية مفتوحة اليوم السابع صلطة فقط اليوم الثامن سمك او لحم مشوي بكمية مفتوحة النظام الثاني بيبدأ اليوم الاول فيه بفواكه فقط كمية غير محددة معدى المنجة العنب التين البلح الموز اليوم الثاني خضار فقط وكمية غير محددة اليوم الثالث لحمة أو فراخ أو سمك مشوي بكمية مفتوحة اليوم الرابع تسع مزات وثلاث أكواب لبن خالي من الدسم متأسما على تلت وجبات اليوم الخامس خضار فقط وكمية غير محددة كمية مفتوحة اليوم السادس فواكه بكمية غير محددة اليوم السابع لحمة أو فراخ أو سمك مشوي كمية مفتوحة ملحوظة بمعنى آخر رتب إنت يا بشاء الأسبوع انت عندك ثلاث يام لحوم ويومين خضار ويمنفكها ويمموز رتب الأيام حسب قدرتك على التحكم في نفسك وطبقاً للمأكلات اللي بتحبها أكتر بعد أن قرأت النظامين أرجوك حافظ على هدوءك وما تنزعكش من الضيط القصيدة ولكن تأكد أن مفعوله أكيد وأن اتباعه ليس بمستحيل خاصة أنه قصير المدى يعني تقدر تيجي على نفسك شوي لكن بعد أن تمر بتلك المرحلة ستشعر بسعادة غامرة من النجاح الكبير والسريع ولكن سيكون عليك أن تدخل في المرحلة الثانية سريعا حتى لا تهدر ما حدث لك فلا ترتكب أخطاء الكثيرين بأن تنسيك الفرحة خطورة العودة إلى السابق خاصة هؤلاء الذين لا يعانون من زيادة كبيرة والذين دائما ما يقعون في هذا الفخ فيقول الواحد منهم لنفسه أنا كده بأي التمام ويعود لطريقة أكله المعتاد ثم يفاجأ في خلال أسبوع على الأكثر بأنه عاد إلى وزنه القديم وربما زاد في الوزن أكثر مما كان عليه قبل اتباعه الرجيم الكيميائي لهذا سيكون عليك اتخاذ نظام رجيم يسمى سرسوب بمعنى أن تبدأ من اليوم الأول بعد انتهاء أسبوع الرجيم الكيميائي في تسريب كميات قليلة جدا من السكريات والنشويات مع اتباع الرجيم الطبيعي السعرات فعلى سبيل المثال تناول في الفطوري ثلاث ملاعق كورنفليكس ثم طبقاً كاملاً في اليوم اللي بعده أو تناول لؤمة عيش صغيرة في أول يوم وبعده بيومين زود الكمية لربع الغيف في الغداء تناول ملعقة أرز ثم في اليوم اللي بعده مع لأتين ثم ثلاث ملاعق في اليوم اللي بعده أما في حالة السكريات فابدأ بملعقة سكر في الشاي ثم في يوم آخر اشرب شاي بلبن أو نسك فيه وهكذا تسير الأمور وكأنك تقوم بعملية فتح لحنفية المياه ولكن بشكل بطيء فتنزل المياه مثل السرسوب من المفترض ان تستمر تلك العملية لمدة عشرة أيام لن تفقد فيها أي وزن اضافي بعد الرجيم الكيميائي ولكن إذا التزمت بمرحلة ما بعد الرجيم الكيميائي بدقة شديدة ستكون قد نجحت في الحفاظ على إنجازك وتستطيع بعد ذلك أن تعود لنظم الرجيم الطبيعي دون خوف من ان تعود في وزنك أو تضيع كل اللي عملته وفي النهاية تذكر دائما تلك النصائح المهمة أثناء اتباعك نظام الرجيم الكيميائي 1- ليس من المسموح كسر أي قاعدة من قواعد الرجيم ولو كانت ملعقة سكر لأن ذلك سيفسد الغرض الرئيسي للنظام الذي يقوم على لخبطة الجسم بمنع وصول بعض المكونات له 2- في حالة أنك فقدت السيطرة على نفسك وخلفت الرجيم سيكون عليك العودة إلى نقطة الصفر وبدء الرجيم من أوله ثلاثة يمكنك تغيير أيام الرجيم حسب رغبتك وقدرتك طبقا للظروف المحيطة يعني لو في يوم أمك مش عاملة لحمة وما حد في البيت وهو مقرر أن يكون يوم اللحمة يمكنك استبداله بالفاكهة أربعة ابدأ الرجيم بأكثر الأيام التي تكرهها فيه واجعل ما تحب آخر ما تفعل مثال إذا كنت من كارهي الخضار ومحب اللحمة يمكنك جعل اليومين الأول والثاني خضار واليومين الخامس والسادس لحمة أو فراخ والحكمة من تلك النصيحة أن أغلبنا يأتي في الأيام الأخيرة للأسبوع الصعب ويفقد العزيمة تماماً ويصاب بالجنون والاكتئاب ولهذا فإن جعل ما تحب في الآخر قد يخفف عليك قليلا خمسة إذا كنت ستتبع الرجيم لأسبوعين يمكنك كسر الأسبوعين بيمفري واحد ثم العودة للرجيم للأسبوع الثاني 6- مرفوض تماما الاستمرار في الرجيم لأكثر من أسبوعين 7- نسبة نجاح الرجيم الكيميائي طبقا لدراسة أمريكية هي 20% فقط 8- إذا شعرت بالتعب لفترة تجاوزت اليومين أثناء الرجيم عليك التوقف فورا الأحاسيس الأربعة في رحلة الرجيم المكعبرة عيوب الرجيم لا تعد ولا تحصى تقريبا الرجيم كله عيوب فأكل الصحي طعمه وحش وكل الأكل اللي بيتخن طعمه حل النزل في الوزن أمر صعب وبطيء جدا والعودة في الوزن أمر سهل وبسيط جدا والأسوأ أنه مع مرور الوقت في رحلة الرجيم تصبح الرحلة أكثر صعوبة وقسوة وتحتاج المزيد من الكفاح والمثابرة فإذا كنت ستنقص في الشهر الأول عشر كيلو جرامات فستصبح سبعة في الشهر اللي بعدي وخمسة في اللي بعده لحد ما توصل أنك ممكن تنزل بعد أسبوع من الرجيم القاسي 600 جرام والأزمة تزيد أكثر فأكثر ففي الشهر الثالث سيكون كمية أقل وأقل حتى يأتي وقت سيتوقف فيه جسمك تماماً عن فقدان الوزن وستصبح كل الحلول التقليدية غير مؤثرة ويصبح عليك اللجوء لطرق غير تقليدية تم ذكرها في فصول أخرى مثل الرجيم الكيميائي ولكن الأزمة في تلك المرحلة هي لخبطة المشاعر، حالة الاكتئاب التي تصاحب الرجيم، على كل من اختار أن يبدأ ويستمر في رحلة فقدان الوزن أن يدرك أنه أمام مرض نفسي، له تأثيرات وأعراض، وأن الحالة النفسية والمزاجية قابلة للتغيير بسبب وبدون، والحساسية المفردة قابلة للزيادة. تذكر دائما أنك في معركة حاسمة من أجل التخلص الكامل والنهائي من عقدة حياتك ووزنك الكبير فأنت تروض نفسك وتهذبها بحثاً عن تحقيق حلم طالما عجزت عن تحقيقه تروض نفسك ليس في التوقف عن تناول الطعام ولكنها في التحكم في مشاعرك والسيطرة عليها الإحساس واحد الفشل اول تلك المشاعر السلبية هو الشعور بالفشل وبأن الأمر وصل لحائط سد ولا يوجد حل أو بديل، ويبدأ ذلك الشعور في التوغل يوماً بعد يوم في عقل من يقوم بالرجيم، فيبدأ في فقدان الصبر والإرادة، يرى العالم من حوله أسود، يبدأ في التقليل من إنجازه وتعليق الشمعات عن أسباب فشله في الاستمرار، ثم التبرير لنفسه أنه فعل ما يستطيع، وتلك هي آخر مقدرته، وهنا يصبح الرجيم مهددا بالفشل ويقف صاحب الرجيم عند مفترق طرق حقيقي بين الاستسلام وضياع النجاح الذي استمر عدة أشهر وبين الاستمرار والبحث عن حل وهنا عزيزي القارئ عليك الحذر من ذلك الاحساس السيء والمدمر اترد واجه تحدث إلى نفسك هل من السهل أن يضيع الإنسان مجهوده مرة واحدة وهو يعلم أنه من الصعب تكراره بسهولة مرة أخرى؟ وهل من سبقوك ونجحوا لم يمروا بتلك المشكلة؟ والإجابة ستكون نعم مروا بها وهنا يصبح السؤال كيف تجاوزوها واستمروا وحافظوا على نجاحهم؟ الإحساس الثاني الزهاء تصاحب الإنسان مشاعر سلبية أخرى وهي أنا زهئت وهذا الإحساس تقريبا يصاحب الشخص مع بداية رحلته ولكنه يزداد قوة مع مرور الوقت خاصة أنه يلعب على طول مدة الرجيم وبطء الإنجاز فيه فيصبح الزهق هو السيد الموقف والاحساس الطاغ على كل شيء في الحياة وهنا على صاحب الرجيم أن يكون واعيا بأن هذا الاحساس مستمر ولن ينتهي وعليه التكيف معه واعتباره جزءاً سخيفاً من الرجيم زي زي طبق الصلاة فوقبة الغداء الاحساس الثالث الزمن يأتي مع إحساس الشخص بالزهق إحساس آخر أو سؤال يضرب رأسك باستمرار ماتا ينتهي الرجيم؟ وهي مشكلة كبيرة يظن من يبدأ نظاماً جديداً أنه أمر سهل فكل من يضع نظاماً يضع هدفاً بأن يصل لوزن معين ولكن الأمر يتغير مع الوقت فكلما اقترب الشخص من هدفه يقول لنفسه يعني هي جتعة شوية دول مكمل الباقي ووصل للوزن المثالي وتتحول كلمة الوزن المثالي لصداع يؤرق من يفكر فيه لأن الأمر عند البعض يأتي على صحة من يقوم بالرجيم ويصبح شكله هزيلا وضعيفا لأن الرجيم كما يأكل من الدهون يأكل من العضلات أيضا وبالتالي حل تلك الأزمة يكمن في اعتبار أن الرجيم ينتهي عندما تشعر أن جسمك وشكلك أصبحا طبيعيين، وأنك وصلت لشكل لم تكن تحلم به من قبل، من الآخر كده استفتي قلبك.